فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سفرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُم أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ أَشْرَعُ الْعَوْنِ وَمَن قَبْلَهُمُ الْمُتَفَكِّرُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَقَرَتْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُم أَخْذَةَ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أجن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة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 يَحْمِلُ عَبْسَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِي إِنِّي لنت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا بِمَا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأم لَن أُوتِيَ كِتَابًا بِسَمَائِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَم أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي جحيما فخلون ثم في سلسله درعها 70 ذراعا فاسلكوا قَوْلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تؤمنون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 وَإِنَّ لَهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ